ثوب الجمال بنادي الخير يخبر عن جلال يصوب منا تميز ألف حرف وينثره على كل الجلال بشارقة الجمال له لكاد سفير الخير مؤتلق في صالي وفيه من النشاط عظيم فايد حباه الله وألوار يا ناديت التألق والجمال شربت اليوم من خير الفصالي وكنت النور في كل إتجاه وأول من ينير سنين قديم <تصفيق> ترى الحسن في توب الجماد بدأ الخير. صوغ منات ميز ألف حرف وينثره على كل التنانين شاطات بها نلقى اكتمالا تفاعلك الجميل سناء اكتمالي تجسد حب فلبيني ترى يكون قريبا لتنهل منه ألوان زلالي أدام الله هذا الخط وخيرا وألبسه البديع من الفعال الحسن في ثوب الجمال به الخير كل